الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعه ثم أما بعد هو المجلس والأخير إن شاء الله وتعالى في شرح كتاب أصول السنة لإيمان أحمد بن حمد رحمه الله وا زي ما يتم شوال وكان هذا في ليلتي ال 26 من شهر شوال <تصفيق> لعام 28 من بعد ال 400 و1000 وقبل ان ابدا احب ان نبدا على نسقت قد قد تمني للاسف ان طلب اصول السنه قد كنت, كنت على تصديقها و قام الاخضر الاخضر امرؤ امن ظليلا بتنبيهي على هذا الخطب على قد كده تحصل يعني في الفقره اه في الفقره التاسعه اه بسم الله و هذا وفي نهاية الفقرة التاسعة قد يكون في بداية الفقرة العشر حيث قال الإمام أحمر ومن السنة اللازمة التي من منها فصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق والتصديق بالأحاديث والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق بها والإيمان بها لا. ثم وهذا وبدأت الشرط ومن لم يعرف تفسير الحديث ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفى ذلك وأخكم له فقد كفى ذلك وأخكم له فعليه الإيمال به والتسليم له <تصفيق> مثل حبيث الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه فساليهم الايمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى اله يعني ومن معه نسخه شرح السيكه ربيحه في ضوء الله او الطبعه الاولى للكتاب طابعه للتمييز تلاقيت فيها هذا هذا وأذا بلا شك يعني خطأ, يعني خطأ قبيح يعني. وأنا أستغفر الله واتبه من هذا الخطأ وأصحى الله أفضل يتجاوز عني ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى في الفقرة اطرأ اطرأ وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل فيه وهو هذا على التغريض نرويها كما جاءت ولا نفسرها وقوله لا ترجعوا بعد جفارا جفالا يظلم بعضكم رقاب بعض ومثل إذا امتقى المسلمان بسيفينهما فالقاتل والمخطور في النار ومثل سباب المسلم فتوق وقتاله كفر ومثل من قال لأقيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ومثل كفر بالله تبرده من نتب وإن دقى تضرؤ من الناس بمضقة ونحو هذه الأحاديث ونحو هذه الأحاديث مما قد ضحى وحفظ فإنا نسهم لهم وإلا نعلم تفسيرها ولا نتخلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها لا نردها إلا, من... إلا بأحق منها إلا بأحق منها نعم <مع> نعم قد تكلمنا في الدرس السابق نعم عن النفاق وذكرنا أن النفاق على يعني نوعين أو على قسمين نفاق أكبر ونفاق أصعر أو يقال نفاق اعتقادي ونفاق عملي وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل كيه فمنافق ولفظ الصحيحين آية المنافق ثلاث من حديث أبو رضي الله عنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنا خانف نعم ونحن حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة انخصال النفاق نعم اذا حدث كذا واذا وعد اخلف واذا عاهد او اذا خاصل فجر واذا اتمنى خالد وكما قال ان شاء الله عليها هذا كما قال الإمام أحمد يعني هذه الأحاديث نرويها على التغليف يعني يعني هنا النفاق الحديث الأول آية منافق ثلاث وبلا شك هذا يعد من النفاق العملي الذي يعد من المعاصي والذنوب ليس من, من النفاق الأكبر يعني ليش من النفاق الاعتقاضي ولكن كما قال الإمام أحمد نحن نروي هذه الأحاديث على التغليب يعني مرهب بها المسلمين ونخوفهم بها ولا يلجم يعني من ايه يعني من المعلم او من العالم او من الخطيب الواعز ان يعني ان يذكر التفصيل يعني في مسألة النطاق الاكبر والاصغر اذا هو يروه هذه الاحديث على سبيل الترهيب والتغليب ويرويها كما جاء وإن كان بلا شك أعتقد أن أن مثلا من, من أخلف الوعد أو من حدث فكذب أو من خاصم ففجر أنا قد وقع لي في زنب ومعصي ولم يقع في, في النفاق الأكبر لذي يخرج عن الإسلام فالشاهد ف... أن هذه الأحاديث ونحوها من الأحاديث <تصفيق> نحو الأحاديث التي جاءت فيها أو التي جاء فيها إطلاق الكفر أو الشرك عليه على بعض المعاصي والذنوب التي هي دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر فإنها تروى كما قال الإمام أحمد على التغليل وهي جاءت على سبيل الترهيب من هذه المعاصي وأنها يعني لعظامها أو لخطورتها قد أطلق عليها لفظه الكفر أو الشرك وإن كانت هي ليشت إيه من الشرك الأكبر أو من الكفر الأكبر فلذلك يعني قال الإمام أحمد نحن نرويها وإن لم تبلغ وقولنا يعني, يعني ما فيها من إيه يعني من معاني نعلم معانيها كلها ولكننا, ولكننا مرويها ونؤمن, ونؤمن بها ولا نجابر فيها يعني, يعني لا ندخل فيها بعقولنا ولا نخوض فيها كما خاض المتكلمون من أهل البدع من الخوارج والموتجلة والأشعارة والماتريبية والجهنية ومن على شاكلتهم وفي الوقت نفسي يعني كما قال الإمام أحمد عد ذلك ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نرضها إلا بأحق منها يعني ما معنى لا نرضها إلا بأحق منها أحاديث وكما جاءت يعني هناك أحاديث أو أجلة أخرى تقضي على هذه الأحاديث <تصفيق> وتبين أن الكفرة أو الشرك أو النفاق الذي جاء في هذه الأحاديث هو ليس الذي يخرج عن ملك الإسلام <تصفيق> إلا إذا اشتحل ينصحهمه <تصفيق> فمثلا النفاق الأكبر مو تعريف النفاق الأكبر الذي الذي يخرج عن مليك الاسلام <تصفيق> الشخص شك هذا لا خلاف بينه ائمه السنه ان هذا هو النفاق الاكبر هو الذي يظهر في ظاهر أمره الإسلام والانتزام بشعائر الإسلام وفي قلبه هو يعني يجحج أو يشب أو يبغد أو يستهزئ بهذه الأحكام والشراء أو مثلا يظهر المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في قلبه يبغد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي لا شك الذي يعني يخلف البعض او الذي يجذب في الحديث ولم يقع في هذا وان كان فهو, كذا فهو لا, لا يستلزم هذا ان ان في قلبه الكفر ف فف هذه المعاصي هي ليست من الشرك او من الكفر الاكبر وكذلك قوله لا ترجع بعض كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض دلت آية الحزرات أن قتال المؤمنين أو إذا قتل المؤمنون فإن هذا ليس من الكفر الأكبر وينقض ثاني من المؤمنين فاصلحه بينهما فاثبت ايه لكلا قطائفي الثنين الايمان فهذا هذا النص حق ايه ان يعني يقضي ان يقضي على نص لا ترجعه بعد كفاره هذا يعذب ايه يعذب نصا مكملا و وحديث لا ترجو بعض كفارا عد متشابهن على ايه <تصفيق> على قول يمن يمن على قول من يظن فيه ليله تشابه فنحن نقضي بالمحكم على المتشابه وعلى ذلك إذا التقى المسلمين بسيفيهم أيضا, أيضاً يقضى على هذا النص بآية القجرات وكذلك أيضا سباب المسلم فسوقه قتاله كفر لأنه قد يعني دلت النصوص المختمة على أن قتل المؤمن أو على أن القتال بين المؤمنين هذا يعد من كبائر الذنوب ولكنه ليس من الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه عن مله الاسلام اا في الحديث قد قد يقع في القران قد يقع في السنه ولكن هذا المتشابه في حق من لم يفسر ليس في حق الناظرين ان ان الوحي كله مختل إذا نصب إلى الله عز وجل ليس فيه متشابه حق الله فنحن لا نقول إنه متشابه يعني إنه يعني لا يعلم معنىه البتة لا. لكن يعلمه البعض ويجانه البعض يعني, يعني كما, كما قال سبحانه في سورة الأمران فأما الذين في قلوبهم زي ما ما تشابه منهم بطغاء الفطنيه وبتغاء اؤمينه وما يعلم اؤم له الا الله الراسخون في العلم على قول من قال بوصف الراسخين العلم بلفظ الجلاله وقوله او حديث كفر بالله التبرق من نسب واندقة هذا الحديث قدروية من حديث أبي بكر رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في إسناده والدوارمين في السنن واختلف في إسناده بين الراسة والاقف وقد رجح في العلل الموقوف وكذلك رواه البزار في مسنده في البحر الزكار وذكر الاختلاف في طرقه بين الوقف والرفي وأيضا مال إلى ترجيح للموقوف هو الأقرب وإن كان العلامة الألبانية رحمه لقد حسنه مرفوعا كما في صحيح جامل ولكن الذي يظهر من كلام الضرق والبزار ان الموقوف اشبه بالصواب ان الموقوف اشبه بالصواب وهو الظاهر نوعين من جاء موقوفا عن ابي بكر فهو يعني يحمل على الرق والعلى من أجل ذلك قد حسنه الألباني, الألباني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مثل هذا لا يقال بالرأي كفر بالله يتبرق من الناس بنوء البقى والمقصود بهذا أن يعني يأتي المرء فينتسب إلى شخص آخر ليس, ليس أبا له وهذا يعني نحو التبني ويتبرأ من ايه من نسبه الاصلي الى الى ابيه او الى ابائه فلذلك جاء الشرع بتحريم التبني كما يعني جاء هذا في صوره الاخذه شكرا لك بابا والجنة والله والنوخ دان كما جاء عن رسول جنة صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت بصرا فرأيت الجوسرا واصطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في المال فرأيت كذا وكذا فمن زعل أنهما لم تتلقى فو مكذب بالقرآن وأح وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحكمه يؤمن في الجنة والمال <تصفيق> هنا في هذا الأصل بيّن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنّ الواجب ان الواجب على المؤمن ان يعتقد ان ذمه والنار قد خلقتا و ك... ليس قد خلقتا وان لم يدخل أهلها من المؤمنين فيها بعد أو من, إيه؟ من الكافرين النار فالجنة مخلوقة قبل خلق آدم عليه السلام وكذلك النار النصوص المخكية من الكتاب والصنة قد دلت على هذا الأصل فمن كتاب الله قول الله عز وجل عن الجنة أعدت للمطقين فقال في حق الجنة أعدت, أعدت. وفي آية الأخرى قال سبحانه أعدت للذين آمنوا بالله ورسلهم سارع إلى مغفرة من ربط مجنة عرضوها السماوات والأرض وعدة المنتقين ومن السنة يعني ذكر الإمام أحنون بعض الأدلة التي تدل على هذا الأصل وقد ذكر أيضا أدلة الأخرى الإمام المخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب بدء الخلق من الصحيح تحت باب القول في صفة الجنة وأنها مخلوقة الحديث الأول الذي فكروا الإمام أحمد هنا دخلت الجنة فرأيت قصرا هذا اتفق على إخراجها الشيخان أماه صلى الله عليه وعليه وسلم كما جاهدت حديث أبن يريرة قال بين انا أطوف في الجنة أو بين أنا في الجنة إذا رأيت قصرا فقلت وفي رؤيت قصرا من ذهب فقلت لمن هذا قالوا لعمر فرأيت جارية تتوبأ ثم دخلت القصر فأحجلت أن أدخل وراءها ثم تذكرت غيرة عمر فلم أفعل فلما يعني سمع عمر رضي الله هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى وقال او منك اغار يا رسول الله او منك اغار يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وايضا الحديث الحديث الذي بعده الذي يتعلق بالكوفر نعم جاء الحديث انا شرد الله عنه كما تشرح لحين ايضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه رأى نهرا حافتاه قباب اللؤلؤ فقال له جبريل أتدري ما هذا النهر إنه نهر أتوسر فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضربت بيدي في طينته فإذا يلمسكوا الأفطر إذا هي المسكو الأفطر وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يبقى لله على أن مخلوق بل يعني إمعانا في إزباك خلقه أنه مخلوق يعني من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قد ضرب بيديه في طينته وهذا بلا شك يعاد بأمرا يدل على أن الكوثر مخلوق نعم نعم <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> نعم نعم نعم وحدث أكثر من هذا في ليلة المعراج نعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى صدرة المنتهة ورأى ما رأى منه من يعني عظيم مخلوقات الله عز ومن ضمن ذلك الذي ألزمه وأيضا الحديث الذي بعده هو قد أخرجه البخاري من الحديث عن راني بن حسين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها من الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها من النساء ف... وأيضا من الأحديث الأخرى التي تدل على هذا أيضا الحديث الذي أخرجه والبكرية مسلم الحديث أبي شعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ف... نقطة بالموت على صورة رجل فيصضح على هيستري جهنم او ما بين الجنه والنار فيقال يا اهل الجنه حلود فلا موت ويا اهل النار قنود فلا موت ف, ف... لا صخره وهذا يدل عليه على... يعني يدل عليه ما شرحه ونذكره الان أن الجنة والنار لا تفنام لا و لا. من الادله التي تدل عليه عن على هذا الاصل الحديث الذي اخرجه البخاري و اشن من حديث ان عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اا على الميت مقاده بالغداه والعشي يعرض على الميت مقعده من الغداة والعشين <تصفيق> فمن كان من أهل الجنة نحن نفتح عليه باب من الجنة فمن كان من أهل الجنة ثم من ومن كان من أهل النار فمن أهل النار ومن أيضا أخرج أيضا الشيخان الحديث أمي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين في ال... يعني في الجنة لا. ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وصر تذكره ايضا عليه على ان هذا الاعداد قد تم وانتهى اجتت لعذاب يا فرعون الماضي وما على هذا كثيره وايضا من الأدلة الادله التي تدل على على وجود النار وانها مخلوقه الحديث ايضا الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث نعم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال أبرد فإن شدة فإن شدة ابي دعوه الذهبي ان شده من في جهنم هذا هو البخاري مسند حديث ابي ذر المناذره ليس من حديث ابي هريره وايضا يعني في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اشتكت النار إلى ربهم فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف هذا أشد ما تجدون من, يعني من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وأيضا نعم أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريغة من حديث عائشة ومن حديثي نعم عائشة ومن حديثي ابن عمر ومن حديث رافا بن خديث أنه صلى الله عليه وعليه وسلم قال الحم من فيحي جهنم فأبردوها بالماء وأخرجه بنحوه أيضا البخاري من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله فكل هذه الأذلة وغيرها فدلوا عليها على أن النار مخلوقة بل ولها أخر في الدنيا يعني, يعني لها أخر نشعر به في الدنيا في أسد الحر وفي كذلك الحمة هي من فيح جهنم وهما من فيح جهنم نسأل الله عز يسلمنا نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من عذاب جهنمه ومن خزي الدنيا وأيضا يعني الأدلة المشهورة في هذا الباب أيضا حديثه للخشوف وهذا أبلغ لإثبات رجال العقيدة حيث أخرج البخارية مسلم الحديث من عباس رضي الله عنه أنه قال انخسفت أو خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> ثم ذكر يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الكسوف أو من ومن ضمن ما ذكر أنه قال أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أعيناك تناولت شيئا ثم تكعكات وهو في داخل الصلاه رايناك تناولت شيئا ثم تكعكات اي رجل يعني رجعت الى الخلف فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقد اخذت عنقودا من الجنه ولو او يعني لقد مددت يدي فتناولت او تناولت عنقودا اي من الجنه ولو أخسته لأكلتم منه ما, يعني ما بقيت الأرض هذا يدل على أيضاً من نعيم الجنة أن عنقوداً واحداً من الجنة يعني قد يدفي أهل الأرض جميعاً لماذا لي أن يجبعوا منه فلو أكلتم او رب اخذناه فلو اخذناه او فلو اسقطناه لاكلتم منه ما بقيت الدنيا او ما بقيت الدنيا وايضا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم رايت النار فلم ارى منظرا قط اظا هذا واضح ان صلى الله عليه وسلم ايه قال قبراء الله قال يعني جيله لا من اي توريه النار فلم ارى شيئا قط اضى فهذا يدل على صلى الله عليه وسلم راى شيئا موجودا مخلوقا لم ير شيئا في عالم الغيب لم يخلق ذات و يعني بعدم خلق الجن والنار الا اهل البدع قالوا هذا أهل البدع من المؤتجلة ومن الجهمية فقالت المؤتجلة ان خلق الجنة والنار يعني الآن أو يعني قبل قيام الشاعي يعني ينافي حكمة الله فإنهم قالوا ليس من الحكمة أن تظل الجنة الجنة والنار يعني فا فارقتين من اهلهما طوال هذه الفتره وهذا بلا شك من ايه العقول على النصوص وايضا مما يتعلق بهذا الاصل مسألة لطاء الجنة والنار ف... فقد اتفق يا إمة السنة <تصفيق> على أن الجنة والنار باقيتان لا, تفني... لا تفناني أبدا ولا تبيدان كما قال كما قال البربهاري في شرح السنة ومن أحويه أيضا أبو القاسم الأصبهاني المسمى بقوام السنة في كتابة الخجة في بان المحجة أن الجنة مخلوطة أو موجودة في الشماء الشابعة وصقفها عرش الرحمن وأنها لا تفنى أبدا ولا تبيت وأيضا يعني تناقل أو تناقلت كتب العقائد قاطبة في القرون الأولى من الهجرة وما بعدها لإثبات هذه العقيدة نعم عقيدة بطاء الجنة والنار و خالفة في هذا أيضا عدة فرق فخالفة في هذا الجهنية الجهن النصفوان وطابعه بشر المريسي فقال يعني ان الجنه والنار تفني و قال ابو كان ابو العلاف المعتزلي قال لسناء الخركاتي قال ان حركات ان حركات اهل الجنه والنار تفتن ويتحولون ويتحولون الى جماد قال انهم سوفيات وقت تفنى حركات اهل الجنه وحركات اهل النار ويتحولون الى جماد لا يتحرك هكذا قال هذا المبتدع ال و وهناك من ان البيعه ايضا من قال بثناء النار بثناء النار بالكليه سواء يعني نار الكافرين او نار الموحدين ويعني للاسف هذا القول الاخير قد نسب شيء منه الى شيخ الاسلام ابن تيميه الى ابن القيم رحمه الله تعالى القول بفناء النار ومن اجل ذلك تألف الامير الصنعاني رحمه الله تعالى كتابه رفع, رفع الاسطار لابطال اذلة القائلين بفناء النار هوليه قد تحققه الشيخ العلامه الالباني رحمه الله تعالى <تصفيق> و... يعني وقضي وقضي يعني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب نسبه يعني أغلب ما ذكر من من التي أصيرت هذه المسألة إلى شيخ الإسلام 200 ولكن كما يعني بين هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيق الكتاب أن أغلب الأقوال التي ذكرها الأمير الصمعاني وعازها إلى شيخ الإسلام هي ليست من كلام شيخ الإسلام وإنما من كلام ابن القيم ذكره في كتابه هذه الأرواح فابن القيم في كتاب هذه الأرواح يعني قد ما يقرب الخمسة من عشرين وجها يعني ينتصر بها للقول بفناء النار وإن كان بن نفسه في موادى أخرى قد يعني توقف في المسألة وفي موضع, آخر في موضع, في موضع أخرى في موادى أخرى في مال إلى القول بالعدم فناء النار ولكن ظاهر ولكن ظاهر كلامه في حادي الأرواح في كذلك وفي كتابه الصواق المرسلة وفي كتابه أيضا شفاء العليل بمسائل القضاء والقدر والأسباب والتعليم يعني يدل على أنه قد مال أو يعني ذهب إلى ترجيح القول بثناء النار والأدلة التي يعني استدل بها من قال هذا او التي استدل بها ابن القيم على الخصوص ان لا يعرف أحد من سلف الاوائل قال هذا القول لذلك هذه تعد من من من المسائل التي شدك ابن القيم رحمه الله تعالى للاسف وهو يعني ناشى بشاء من هذا لشكل الإسلام التي اشتدل بها من قيمة. هي يعني في مجموعها لا تصح فقد اشتدل بآثار موقوفة على الصحابة عن غمر بن الخطاب وعن, وعن, شعي وعن أبي شعيد الخدري وعن يعني عن غمر غيرهم من الصحابة هذه الآثار كلها لا تصح أساندها هي ما بين الضعيف والمنكر والضعيف ضعفا سبيلا ف... فعلى سبيل المثال استذل بأثر يعني روية من طريق الحسن البصري عن عمر رضي الله عنه <تصفيق> قال لو لبث أهل النار قدر رم قدر عدد رمال عالج يا شحراء تسمى بيعالج أو بيعالج <تصفيق> ليه يعني لخرج منه يعني من العجيب لو تعجب القول قول ابن القيم في, في تثبيت صحة في هذا الاثر نو قال ان الحسنة البصري رحمه الله تعالى قد جزم بنسبة هذا الكلام الى عمر وهو لا يجزم بهذا الجزم وهو يجزم بهذه النسبة الا اذا كان فعلا قد طلاه هذا بلا شك يعني كما قال الشيخ الألبنية رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الكلام يعني ما عده أن أمرا غريبا يستغرب أن يصدر من نسل ابن القيم أن يقول نسل هذا الكلام لأنه من المعلوم عند أهن الحديث أن مرسلات الحسن البصري رحمه الله تعالى كما قال هذا محمد بن سيرين سيتعدوا من أوهى المرسيل من أوهى المرسيل فلا يوثق بمراسلات الحسن البصري ومن يتتبع مراسلات الحسن البصري يجد صدق هذا الكلام ف... ها ها ها طب فاضي الارواح كتاب قيل كتاب حادي الارواح نعم وكذلك كتاب الصواق المرسله وكتاب الشفاء العليم من اكثر كتب المتن الطير والله طير ها؟ الصباح. طب الروح تقصد لا طب الروح يعني لما نذكر هذا في ابن القيم يعني او يعني لم لم يتعرض هذه المساله بالتفصيل المفصل كما يقول الا كما رى الذكر 25 وجها يستدلوا بها على الشيخ خط مذاهبه على ترجيح الطول بالفناء وايضا يعني رؤيه فهذا احاديث مرفوعة هي احاديث ضعيفة ضعيفة جدا يعني روية يعني محاديث من المنسواد من غيره يعني احاديث كثيرة قد قد ذكر اغلبها, قد ذكر أغلبها من الامير الصمعاني واستوعد الرد عليها في الكتاب المثار الي انا و ونريد أن نتوقف هنا وقفة عند صحة نسبة هذا الكلام إلى شيخ الاسم المتامية ف يعني ألاجي يظهر أن نسبة هذا الكلام إلى المتامية لا تعرف إلا عن طريق من القيم وقد يعني قام أحد ألف حسين يعني من سنوات بكتابة بحث يسمىه بكسف الأشطار بإبطال القول لفناء النار أو لإبطال الدعاء لفناء النار يعني دافع في هذا البحث وعشيخ الإسلام أمتيه تشفى الأسطار لإبطال القول لإبطال الدعاء فناء النار وفي هذا البحث انتهى البحث بنقل مقتطفات من كلام ساخد إسلام أمي كيمية تصرف بأبدية النار وأن الذي استهر من استفادة القول بفناء المهار العالمي المتعينية ليس عليه دليل واضح أو ظاهر من كلام المتعينة ف... فقال أو من النقلاب التي ذكرت تمت في مجموعه تاو في المثلث الثالث في الصفحه الرابعه بعد 300 يعني فينا قال في سياق كلامه وانما ان يلتزم لاجلها نوازم معلومه معلومه الفساد من السرع والعقل كما التزم زهم لاجلها فناء الذمه والنار ولكذا ما أبو الهبين لأجلها انقطاع خركات الجملة فهذا يعني ظاهر هذا المقبل يدله عليه على أن شاخ الاسلام أنكره على الجهة من الصفوان أو قول به ولم يعقب على هذا وأيضا كما في مجموعة فتاة الثامن الصفه الرابعه ايضا رقم 32 ولا ينزه في ذلك اي في حوادث غير متناهيه المستقبل الا بعض اهل البدع الذين يقولون بثنائ الجنه والنار كما يقول الزهمي ابو صقوان او اودع ب... او بثنائي حركات اهل الجنه كما يقوله أبو الهذين فإن هذين, هذين أوجب أن يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجب أن يكون لها عندهم اتداء وأكثر الذين وفقوهم على وجوب الابتداء خالقوهم في الانتهاء وقالوا نعم لها اتداء وليس لها انتهاء إن الزهمة ابن صفوان إن الزهمة ابن صفوان يعني فقال بما قال لأنه يعتقد أن الحوادس المخلوقة ومنها الزم والنار كما أنها لها اتداء يعني خلقت لها اتداء في الخلق فكذلك على مجهبي يجب أن يكون لها انتهاء تفن فيه. ومن الشبع التي يعني استذل بها هؤلاء قول الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه ما ده بنشك ليس غريبه ان هذا لأن هذه الايه تحمل على على هلاك كل ما كتب عليه هلاك كل شيء من المخلوقات التي كتب عليها هلاك فتهلك الا وجهه يعني ذلقت ف أن العرش, الله ان العرش لا يدخل هذه لا يدخل هذه الايه وكذلك الجنه والنار لا تكون في هذه الايه أنه. نحو هذا ذكر شيخ الإسلام في موضع أخرى نحو هذا الكلام يعني في استمتاره على الجهة من الصفان وعلى أبي الهذيل المتزل ما جاهب إليه من, من فناء الجنة واللور امم امم في يعني كلام اوضح نعم <معنى> كما نعلمه في المجلد أف أ... أف 8 13 في الصفحة السابعة بعد الثلاثمئة أنه سؤل عن حديث أنس مرفوعا سبعة تموت ولا تفن ولا تذوق ألفنا النار وسكانها واللوح والقلم والكلسي والعرش هل هذا الحديث صحيح؟ فأجاب بمن الصمت هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما <تصفيق> من كلام بعض العلماء وقد اتفق سالف الأمة وإمتها وشائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفن بالكلية كالجنة والنار وهذا نفسه صريح ما لا يعدم هما لا لا لا ولا يوجد ولا يفنى بالكليه لا يعظم ولا يفنى بالكليه كالجنه والنار والعرش وغير ذلك ولم يقل بثناء جميع المخلوقات الا طائفه من اهل كلام المبتدعين كان ابن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوه <تصفيق> وهذا قول باطل خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وإجماع سلة الأمة وإمتها وهذا نص صريح وواضح عن شيخ الإسلام يؤكد <تصفيق> أنه, يعني قد أنه يذهب إلى عدم فناء الجنة والنار وأيضا في بيان تلبيس الجهمية أو في نقب الذي يسمى بنقب تأسيس الجهمية الشيخ الإسلام قال في أسماء كلامه على العرس منه لم يكن داخلا فيما أيضا يعني يبدل ويغير عند تغير المخلوقات قال ثم أخبر ببقاء الجنة والنار بقاء مطلقا هذا في الجزء الأول في الصفحة الشابعة والخمسين بعد المأكل وأيضا قال رحمه الله تعالى كما في كتاب برء تعارض العقل مع النقل كما في المجلد الثاني في الصفحة الثماء والخمسين بعد الثلاثنان وقال أهل الإسلام جميعا ليس للجنة والنار آخر ليس للجنة والنار آخر وإنهما لا تزالان باقيتين لا يزالون في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون ليس لذلك آخر ولنا ولنا معلومات لله عز وجل ومقدورات لا نهايه ولا نهايه يعني هذه النصوص على على بطلان دعوه يعني ما ندعي نثبت هذا القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام بن تيمين ولكن الذي حامل البعض على وعلى هذه الدعوة أنه بالفعل جاءت مواضع أخرى تنسب إلى شيخ الإسلام لأنه يتعد من المتشابه قد يفهم منها فعلا أن شيخ الإسلام قد ذهب إلى هذا القول ف فمن هذا يعني ما قد يعني عزاه ابن القيم إلى شاك الإسلام ف... ف يعني قال ابن القيم وكنت سألت شاك الإسلام قدس الله روحه فقال لي هذه المسألة أعظيمة كبيرة ولم يجد فيها بشيء فمضى على ذلك زمن وهذا لا يدل عليه على على ما قيل إن شاكل الإسلام يقوم بفنان مر ولهذا يدل على أنه قد طاقة يدل على أنه قد يكون في بجاية الأمر يعني كان شاكه الإسلام يتوقف في الحكم في هذه المسألة وأيضا يعني مما يعني جرأ البعض على نسبة هذا إلى شاكه الإسلام أنه من فعل قد يعني نسب هذا إليه بعض الغلماء الكبار للأسف أو يعني يعني جاء هذا في شناية كلام بعض أهل العلم من سواء من أهل السنة أو من أهل الظلم فمن أهل السنة يعني ما قد ذكره من الوزير اليماني في كما في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبو القاسم ايضا ذكر نحوات كتاب اطار الحق على الخلق فما ليس طالب من وزير وهذه المساله اي حكمه من من العذاب الاخروي هي التي ادجت ابن طيب بنت ايمن واسلافها القول بان انه والتأليف في ذلك وأيضا اشرنا الى هذا ايضا الخافض المخزر كما في فتح الباري امم حيث طال الحافظ هذا الأثر الذي ذكرناه منذ قدية عمر لو لبس أهل النار النار عدد رمل عالج فكان لهم يوم يخرجون فيه هذا الأثر عن عمر لو ثبت خمل على الموحدين وقد نال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من جهة النظر ومذهب الربيع مردود على قائله وهذا يعني يقصد بهذا ابن القيم هو الذي ذكر هذه الأوجه وأيضا يعني عز هذا الأمير الصلعاني كما ذكرنا ولكن كما بينا الأمير الصلعاني قد اعتمد في يعني نسبة هذا من الشيخ الإسلام إلى على كلام ابن القيم بل هو قطول كتابه يعز كلام ابن القيم الذي قاله ابتحاد الأرواح إلى شاخ الإسلام فكل ما قاله الأمير الصنعاني في كتابه رفع الأشتار في القول أو في من قال بفناء النار يعني عزى هذا الكلام إلى شاخ الإسلام هو يعني الذي قاله ابن القيم لم يقله شاخ الإسلام لكنه كأن كان الأمير الصنعاني يعني يرى ان, أن ابن القيم قد اخذ كل هذا الكلام وان او ليس ايه ليس حجة. أو لا يعني لا ينسب يعني قول آه, قوله إلى رجل بناءا على, على قول تلاميذه <تصفيق> هذا إيه ليس ايه يعني ليس من ايه آه, من الصواب انه يعني لان أحد التلميذ بأحد أهل قال قولا أو ذاقى عنه أنه يلزم من هذا أن يكون سيخوه يقول بهذا القول أو, أو حتى يعني قد يكون سيخوه سي... مثلا مالة أو توقف يعني مالة إلى سيخ هذا القول ولكن أن ينسب إلى, إلى السيخ يعني التفاصيل وال... وال... والأذلة التي استدلتها به التلميذ وهذا التفصيل إلى الشيخ دون أن يثبت هذا من قوله هذا ما يقول لا يقول بأحد فأمير الصنعاني أتى بكل الأوزوى التي ذكرها أو بأغلب الأوزوى ذكرها بنوقي في حد الأرواح وفي غيره ونسى ذا إلى الشيخ يعني ليس, ليس صوابا طيب يعني بعض أهل البدع قد ذكرهم هذا الباحث يعني الله خيرا في كتاب هذا في أنهم قد يعني تفانوا في إزباة هذا القول إلى شهر الإسلام حيث أنهم قد واجدوا مغياتهم في أبطاعنا في شهر الإسلام بهذا الكلام ونحن يعني سواء صح هذا الكلام عن شيخ الإسلام أو علي بن القيم أو ثبت أنهم قد قال بهذا القول أو يعني لم يترجع عنه أو تراجع سواء هذا أو ذلك فنحن يعني نعتقد أن شيخ الإسلام ولم نلقيم نحنهم الله تعالى من الأئمة المجتهدين الذين لهم, لهم قدم صدق في الانتصار للسنة وأهلهم و وأنه لو صح هذا عنهما فإن هذا يعد من باب من باب الاجتهاد الخاطئ لشبهة أو لشبهات وقعت لهم والشبهة قد تعرض للعالم أحيانا فإن العالم يعني مهما أوتي من العلم ومهما أوتي من قوة الحجة قد يقع احيانا في شبهة وهذا وهذه سنة الله عز وجل حتى يتبين يعني لنا أن العلماء ليس معصومون ونحن لما نرد هذا الكلام على ابن القيم أو نرده على شيخ الاسلام ونشخه نسبة هذا لشيخ الاسلام فهذا يدل أيضا عليه على أن السلفيين أصحاب الحديث والأطر من اهلا فرقه الناجيه واهل المنصوره لا يتعصبون ائمتنا ما هذا امير صنعاني انت كتابا كاملا يرد فيه على الشيخ الاسلام ولم يعني يمنعه مقام شيخ الاسلام ولو تعبيه في العلم ان يعني يرد, أن يرد عليه لا انصحب نسبه هذا الكلام للشيخ الاسلام أو أن يرد على من القيم فبلا شك ابن القيم وشيخ الإسلام أعلم وأجل من الأمير الصلعاني هذا باتفاق والأمير الصلعاني نفسه يعلم هذا يعلم يعني عظم قبر شيخ الإسلام ويعلم أنه أفضل أنه أفضل منه ورغم هذا لم يمنعه هذا أن يرد عليه أو أن على ابن القيم وكذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رغم يعني علمه بمكانة الشيخين ولكن سبحان الله تجد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض المواضع من تعليقه على كتاب الصنعاني يعني يشتد في الرب على ابن القيم ويقول أحيانا يعني كيف يقول ابن القيم هذا وكيف يعني يصدر مثل هذا الكلام على ابن الطير ويعنف ابن الطير فهذا يدل عليه على أن المنشطين من حملة الحق لا يعني لا يحابون تحقيق أحدا وإن كان من كان وإن كان من كان فهذا فكيف بمن هم دون جانكة بمراحل فهنا يعني من الشموات التي أصيرت في هذا الباب والتي يعني فتعلق بمن تعلق في فناء الله هي الآية التي جاء في سورةه هود في قوله عز وجل فأما الذين سقوا في النار خالدين فيها إلا ما شاء الله لا مستغفرة فأما عليكم السلام فأما الذين سقوا في النار فلهم فيها جفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب ان ربك فعال لما يريد خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ف هذا قد يعني فاهم منه البعض ان يدل على على فناء و قد رد أهل العلم على هذا بعدة أقوال فمن هذه الأقوال نعم وقد يعني ذكر هذه الأقوال وهي تصل إلى سبعة أو إلى ثمانية ابن أقضى العجل الحنفي في شرحية على لقيدة التحول نعم فنعم. فمن هذه الأقوال من إن الاستثناء هنا يقمن على على يعني الفترة التي قضاها أهل الجنة في الدنيا أو يعني في الموقف يوم القيامة هي المعنية بالاستثناء هنا الخالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك فتعود كما قالوا الى الدنيا الى فتره الدنيا والى فتره المقام في الموقف فهي فهاتان الفترتان يعني لا يدخلان في مكس أهل جنة في نكس اهل ذمه الجنه فهنا يعني هما استثنيان من الخلود على قول من قال ان هذا يعني إن هذا يطلق عليه على المكشف الجنة أو إن الاستثناء هنا يعد وإن كان يعني ليس من الاستثناء في المكشف الجنة الذي يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة في الآخرة ولكن يعني هذا يحمل عليه على أن المقصود أن الذي كتب أنه من أهل الجنة فإنه قد مكث برهة من حياته في خارج الجنة هذه البرهة تصلصنا من الخلوط وهذا قول يعني وما لا هذا أن إنه طيب وأحنا أيضا من الأقوال القوية في هذا الباب أن خرف ما هنا يحمل عليه, عليه, عليه على منه او النهضه قلنا الا على من يعمل الا من شاء ربك ان يكمل على اهل النار على اهل الجنه الذين دخلوا النار لفتره حوالدين فيها مدامة إلا ما دامت السموات والارض ما شاءع الا من شاء ربك من الموحدين الذين دخلوا النار لفتره ثم دخلوا بعد ذلك الجنه هم فهذه الفطره التي مكثوها في النار تستثنى من الخلود بخلاف ايه اهل الجنه الذين هم ايه الذين لا يسكنون النار ابدا ها فاتذكروا <تصفيق> ولذلك قال ابن أبي العج إن هذه الآية هي أيضا تحمل على الآية الأخرى ونتجاء بعدها وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء إلا ما شاء الله ولا إلا ما شاء ربك <تصفيق> يعني تحمل هذه الآية على الموحدين في الأهل الجنة الذين يعذبوا في النار لفترة قالوا من فيها إلا ما شاء ربك <تصفيق> إلا ما شاء سبحانه من الفترة wat hulle dindel ثم أقوال أخرى يعني قدرين طب ذكرها ابن الطيب في حاجة ومكذلك ابن أبي العز في شرحية على التحوية والأمير الصنعان في كتابه رفع الأسطر فأراد أن يرجع إليها يرجع إليها في أي إليه. فلا من ذكرها في أقوال كثيرة ومتباربة وقد يكون ما ذكرناه أقرب إليه إلى الصواب أو أقرب الأقوال إليه إلى الصواب و يعني كما قال الأمير الصنعاني بعد أن ذكر هذه الأدلة فهو هزم ذكر هذه الأقوال قال ولو سلمنا جدلا ان هذه الايه تعد من هذا المتشابه وعليكم <تصفيق> السلام <تصفيق> فانها قد يعني انها انها من الالات الاخرى وان من المحكم الايات التي جاءت في اثبات دوام الجنه والنار والتي ذكرنا يعني بعضها منذ قليل في اجله كثيرة ومستفيضة يعني مخكمة بلا شك أدلة مستفيضة ومخكمة يصعب أن تدفع بمثل, هذه يعني بمثل هذا الدليل الذي يعد في في أقل الأحوال أنه من المتشابه يعني أقل ما يقال في هذه الآية أنه من المتشابه فمثل المتشابه هذا المتشابه لا يرد به المحكم كتاب الله ويفوض الموء إلى الله عز وجل لأنه قلنا إننا لا نجرك التأويل أو المعنى الصحيح هذا بس. هذا يعني رد أيضا قد يرد به على مثل هذه الآيات و و يعني ما نحن على قدر ما نستطيع ان ان يعني ملخص لكم اهم ما جاء في هذا الباب وسمى يعني تفاصيل اخرى يعني قد يعني يرجع او يرجع فيها الى الى كتب الالعقيده لمن اراد ان يزداد تفصيلا في هذا الباب تقرا ان شاء الله الاصل الاخير من اصول السنه لابن لا من اهل القبلتي موقدا يصلى عليه ويستر الطويل عليه ويستر الطويل له لا لا عنه الاستغفار ولا تترك ولا تترك ولا, ولا تترك الصلاة عليه جنب انذره فضيرا كان او ولا تترك الصلاة ولا كث في الصلاة عليه الغذب صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى <تصفيق> <تصفيق> فهذا والأصل والأخير الذي ختم بالإمام أحمد أصول السنة ويتعلق بأصل آخر قد يقض شرحناه من قبل وهو الأصل الذي زكر فيه حال أهل من الوصاق من الوصاق ف فنحن إذا اتفقنا على أننا لا نكفر أحد من أهل القبلة بكل زند يعني دون الشرب ما لم يستحل ف... يعني صار هذا الأصل عدوي مكملا أو عدوي تنفيذا عمليا ل... لتسليمنا بهذا لتسليمنا بالأصل هذا الأسابق فمن رأى عدم تكفير الغصاء من أصحاب الكبائر من أهل من أهل هذه القبلة فإنه يعني بلا شك يرى أنه يصلى عليه أنه يستغفر لهم وأما من رأى تكفير أصحاب الكبائر من أهل القبلة فإنه بلا شك لا يرى الصلاة عليهم ولا يرى الاستغفر وهذا هو قول المعتزنة والخوارج ولذلك يعني ثابت عن عدد من السلف إنهم قالوا به يعني بيه بالصلاة على أصحاب الكبائر وإن فاعلوا ما فاعلوا فيعني أخرج ابن أبي شايبة في مصنفه نعم وأيضا اللالكائي في شخص أصول الاعتقاد بإسناد صحيح عن محمد المسيرين أما قال ما أدركت أحدا من الصحابة ولا من التابعين إلا هو يقول أو إلا هو يرأى على من مات من أهل القبلة وأيضا أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ما عمر القتابة لأنه قال صلي على من قال لا إله إلا الله صلي على من قال لا إله إلا الله وإن كان رجل سوء جدا. وإني يعني بلغ ما بلغ من السوء فماذا ما قد مات على التوحيد فالواجب أن يوصل عليه ثم قال قطابة وقل الله مغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا أعلم أحدا اجتنب الصلاة على من قال لا إله إلا الله هذا يعد نقلا للإجماع ما قاله مسيرين وقتادا يعد نقلا للإجماع السلف على الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله من أهل القبلة ومات عليه على ذلك وإن أتى بأي كبيرة من الكبار منه من الزنى وصرب القمر ومن أكل الربا إلى آخر ذلك وأيضا أخرج أن أبي شايبة وعبد الرزاق عن إبراهيم النخعي رحمه الله مقال السنة أن يصلى عليه على المرجوم الذي يرجم اليك الزنى وقال نصلي على الذي قتل نفسه لا على انه فشاء التي رجمت في الظلم ما نوصلنا على الذي يموت مريضا من الخمر وثم ادله يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل أيضا على هذا الأصل حيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كما ثبت عنه أنه أمر أنه لما أتي بصاحب دين فأدى أن يصلي عليه وأمر أصحابه أن يصلوا عليه فدل هذا عليه على, على مسرعية الصلاة عليه على صاحب الدين وأنه, وأنه طرك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه هي من باب للججر وليست من باب تحريب الصلاة عليه بدليل أنه أمر الصحابة للصلاة عليه وكذلك أيضا يحمل أو على هذا يحمل تركوه صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه للصلاة على بعض أصحاب الكبائر نحو الغال الذي غلى من الغنيمة كويس وعلى هذا كان من المنافقون هذا عليه قبل ايه ينزل التحريم بالصلاه على المنافقين فصلى عليه متاولا من الايه صلى الله الله تركها حتى, حتى نعم نعم ون <تصفيق> نذكر والدنا القلاه العلامه الربيع حفظه الله في شرقه بهذا الطاب الاثر طالب قرائه ايوه اللهم عليه أيوة. من بدا الشرح الشيخ رضي الله اشكاله جميعا طالبي رضوان المسلمين اذا لا نصلي عليه الغطاء حتى لو كان منتقعا فيقوم بالصلاه عليه <هو تصفيق> لازم الايمان الا يصلي على هذا العاصي كما أن رسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال رجل الغالة مات ولم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم في رجل مات وعليه, وعليه دين فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو حسادة أنا, أنا أتحمل دينه فصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهينا على الصلاة على الخفار فلا يصلى على الكافر ولا على المنافق لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تطم على قبل والصلاة على الكافر والمنافق لا تجوز والعاق المبتدع وقد دام في ظاهرة الإسلام ولن نجد فيها متفرا قامت عليه به الحجة فإننا نصلي عليها لكن للإمام وللعالمين ألا نصلي عليه عطوبة الله وليرطلع الناس عن معصيده إن كان عاصيا وعن بدعته إن كان مستدعا لكن لا نمنع الناس أن يصلوا عليه بل نقول لهم صلوا عليه العالم؟ العالم نعم انا الناس بالدين والعلم وبالسنه لا يترك الصلاه احيانا على بعض اصحاب الكبائر وعلى بعض أصحاب البدع وهذا ليس من باب تحريم الصلاه عليهم ولكن من باب الججر او من باب الايه للناس ان هذا العالم تخلف عن الصلاه على على فلان من اصحاب الكبائر او من اهل البدع يعني تنفيرا للناس عن معصيته أو عن بدعته حتى حتى يتعلم المسلمون يعني اا عظم الجريمه التي اقترفها هذا الميت من الكبيره او من البدع وعليها ايضا يحكم كما ذكرنا من قبل اا قول من قال من أهل العلم يترك الترخم أحيانا على أصحاب الكبائر أو أصحاب البدعة فالولماء أحيانا يتركون الترخم على مرتكب البدعة من الدعاء إلى البدعة ليس من ممأنهم يحرمون الترخم عليه مدام مات على الإسلام ولكن من باب أيضا نازل باب أيضا. ولهم في هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه كبترك الصلاة أحيانا عليه على بعض هؤلاء ف... فبهذا نكون قد وصلنا بفضل من الله وتوفيق إلى نهاية سرع نتل أصول الشنة من إمام أحمد بن حمد رحمه الله تعالى فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من منا هذا الصرح وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه عز وجل. يوم أن نكون في أسد الحاجة إلى حسنا تنجينا من, من عذاب الله ن يعني هنا <تصفيق> <أوه. تصفيق> يعني, يعني انكار القول ببقاء زمن النار يعني ا ما وقفت يعني على على على كلام يعني ان اهل مل يعني يسرقون في بتكفير من, من قال بفناء جامعه الله ولكن الذي يظهر انهم حكموا عليه بالبدعه باستخدام الجهنيه فالجهنيه كفار بس من هم الجهنيه الجهنيه قد حكم عليهم بالكفر لانهم قديقا انكروا صفات الله الكليه فالجهمي الذي ينكر الصفات بالكلية ولا يثبت لله صفه ها البتة هذا باجماع السلف كذا فيعني الذي انا وقفت عليه من تكسير السلف للجهميه كان من هذا الباب لكن لم اقل انم قد يعني جعلوا او ضموا إلى أسباب تكثيرين أنهم قالوا بفناء الجملة والله و... يعني كلام الإمام أحمد نعم هو... آه نعم هو منكر الأسماء والصفات بكلها لا مسبي لا مسبي لا ولا هي ولا وصفه هذا يعد من التنزيه ها ها يعني هو ده هنا ظاهره يفهم من وسط يفهم ان من انكر بطاء الزمة والله وكذب بالنصوص التجاءة الكتاب والسنة النصوص الصريحة ها؟ أن هذا يعدي من التكذيب بالكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن طبعا هذا لا يحمل عليه على من تأول القول من الله هذا يعني كلامه المؤمن يحمل عليه على من كذبه بفناء الجنة مع النار ليس جانبا عن فناء مثلا النار الموحدين فقط لا يعني من تأول فناء النار وهذا أيضا قد يعتذر بابن القيم أنه قيل إينا ابن القيم كان يقصد بالأدلة أو بالسبوات التي ساقها أن ينتصر للقوم من فناء نار الموحدين فقط وليس بفناء النار بكلية التي هي نار الكافرين وإن كان هذا نظر ولكن هذه إحدى الاعتذارات التي اعتذر بها ابن القيم فالذي يعني يعنينا الآن أن الذي ذل من أهل السنة القول بفناء النار ها؟ إن شبك هذا عنه إنه لا يبدع فضلا عن أن يكفر مدام قد يعني غرف بله أهل بالسابق الحسنه في اللي استهدفوا بيها الانتصار لاصول اهل السنه وقع في جهجان ان تاويل وان شبهه لم يقع في جهجان تعمد لتكذيب كتاب الله العظيم او الايه عن تعمد, لل... تعمد لانكار ما قد احكم من كتاب الله او من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وعنيه وعنوه بعض الزعف من عشر عن العباس فلا من حين وحيثان مم ثم <تصفيق> يعود <تصفيق> ويثم مرء وحيثان فلا يسهل هذا أسهل الله لا أعلم لا أعلم صحة هذا عرب العباس <تصفيق> ولكن ان حتى لو صح هذا عن ابن عبد الله بن علومه ان هذا يعد يحمل ايضا على التغليظ على سبيل ان هي تغليظ وجز من ابن عبد لمن يقيم على المعصيه ولا من هذا أن ابن عبد يكفر منه من ايه يعني من أصر عليه على المعصيه بدليل ان ابن عبد الله نفسه والذي ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى ولم يحكم انظروا فليكم الكافرون انه قال ليس بالكفر <تصفيق> الذي تزعمون اليه ف فكان اولى ان كان هو يتبع هذا المذهب الذي يعد مذهب الخوارج ان ام يحكم عليه على على ال ال الذين يحكمون غير منضبطه بالكفر الاكبر بدون تفصيل <تصفيق> هو ماذا الذين اقول لا جاهله قط يعني الماظور بالجهل ما قد عذر في الدنيا فياخذ احكام احكام, أحكام, أحكام ويصلى عليه ويدفن في مقبره المسلم ما لم تقم عليه حجه الا او لم يحكم عليه بالكفر ما مات على هذا ظهره هنا كل ما هذا هذا قول هذا قول ضعيف هذا قول ضعيف لكن يعني هذا لبعض ليه لبعض هل وهذا على قول المنصري ان ان هناك انفصال ان هناك انفصالا بين بين هذه وذلك لكن انكمك هي هي نار واحده وليها تختلف فقط في البركات في في البركات وليس في المكان فاتى ابن طالب عم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما هو معلوم هو في في ادنى مركات الله هو اخف اهل النار عذابا ها رحمه الله ما على الشرك فهل يقال أنه يعذب في نار الموحدين أو أن هذه النار تختلف عن هذه يعني ما, يعني ما يحضرني دليل أو ما أعرف دليلا يدل عليه على هذا التفريق ولكن يقال أن النار دركات كما قال سبحانه أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فيقال أن الموحدين العصاق هم إيه؟ في دركة عليا أو في من البركات الخفيفة من النار ليس, ليس, ليس كليك المشركين وكالمنافقين النساق الأكبر في البركات اللي أسفل أيضا من المشائلة يعني نشينا أن أشكرها بهذا الباب أن ابن القيم أيضا أيضا, أيضا من يؤخذ عليه أنه في كتابي هذه الأرواح أصار وذكر خلافا عزاه إلى إلى أبي حنيفة وإلى سفيان الثوري في التطريقة بين جنة آدم وجنة الخلط تعاد إلى أبي حنيفة وإلى سفيان الثوري أنه مقال بأن جنة آدم عليه السلام يتختلف عن جنة الخلط وأيضا يعني استفادت بذكر بعض الأدلة لكل الفريقين هذا القول ايضا قول ضعيف ويحتاج لايه هذا عن ابي حنيفه او امام السكن الثوري الله واعلم صحه هذا, هذا عن احد السلف ف الذي يظهر ان السلف رحمه الله تعالى كما هذا كما هذا قد دول في كتب الاعتقاد الاولى ما اختلف في ما في أن الجنة هي جنة واحدة هي جنة آدم هي جنة خلد أما جنة آدم التي خرج منها عليه السلام هي الجنة التي يدخلها الموحدون المؤمنون يوم القيامة هي جنة واحدة وهي الموجودة في أعلى السماوات أو في خوف السماء السادعة وصقفها عرش الرحمن في جنات نعرضها السماوات والأرض ف وكذلك كذلك النار ينار واحدة وأيضا يعني لا خلاف أو لا, لا يظهر أن السلف قد اختلف أيضا في مسألة فلا النار فلا يعرف عن السلف أو أحد السلف أنه قال وقال بثناء النار البتة على حد علمه وعلى حد ما قرأت في كتب الاعتقاد فقد, فقد يكون من القيم يعني على, على, ما على ما يظهر أنه أول من أصار أو استفاد في إصارة هذا الحلاب وإن كان القرطبي في كتاب التسكير بأحوال الموت قد عاز هذا القول إلى من قبله ولكن عاز هذا إلى, إلى, إلى, إلى مجول لم يصف لم يعز هذا إلى مجول إلى معلوم ولكن أعز هذا على شبيل التمريض إنه قيل إنه هناك من قال ببهاس ولكن لم يذكر شرفات من قال بهاس فأقول قلت بلا شكوى قبل قبل ابن القيم فأعز هذا إلى منهم كانوا قبل ابن القيم فقد يكون ابن القيم أخذ هذا عن بعض أهل العلم والذين سبقوه تأثر مثلا بكلامي أو قد يكون هو نظرة في الأدلة هو كما قال أصرخ أنه لما وقت على الآثار التي ذكرنا بعضها الآن من الآثار يعني ظلمة أو غلب على ظلمه أن هذه الأثر تعد قدية لهذا الطور ما شاء الله عز وجل نبدأه في الثلاثاء القادم نحيانا الله عز وجل إلى الاستمرار فيما قد بدأناه من شرط الكتاب التوحيد في شغل إسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى ويعني نرجو لإخواننا يعني إن الانتفاع هذا الشرح لأصول السنة أن يعني يراجعوا ما قد سبق من الدروس وأن يعني يحاولوا أن يضبطوا هذا الشرح حتى نكون قد أتينا بالصمر المرجوة من هجيد دروس فنحن مكافنا الآن في شفر أصل الصين ما يقرب من كم شهر ها؟ ما يقرب من شبك أشهر تقريباً أو يجيد فنرجو أن, يعني أن, يعني أن لا تضيع الصمر من هجيد الشهور الطويلة وانا يعني انتظر من من يذاكر هذا الشر الاراضي من يريد وانا يعني لن الجم احد منكم بهذا كما كنا نفعل الطب ان الاراض ان يذاكر يذاكر وليه وليه ولي يعني اخ اخلاصا الى وجه الله ليش طالما إيه لرياء أو ليش طالما لمرتبة عند الناس فمن أراد أن يتفقه في هذه الأصول وأن يعني أن يبقل الأدلة التي تدل على هذه الأصول فأنا على الشعبات لمن أراد أن يفعل هذا أنه إن شاء الله أن يخبرني وأحدد له جلسة أقوم باختباره فيها في شرق أصول السنة ليه. إن شاء الله و... ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قد قشرنا فيه خلال هذا الصرف وأن يغفر لنا ما قد زلت به ألف سنتنا مما قد نكون خالفنا فيها الصواب أو مما قد يكون يعني يعني kof serma sida La Guda es dat die ja